أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقلم ان لما غيرتم من شيء فان الله يجزيكم ثواب الرسول واهل والمساكين وَيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ الذَّارِيَاتِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ على كل شيء <تصفيق> إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرد أسفل منكم ولو سواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن يقضي الله أمرا كان مفهولا ليهلك من ألك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم فيه أعينكم قليلا ويقللكم فيه أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفحولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ضَرًّا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ والله بما يحملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا ظالب لكم اليوم من الناس وإنه جار لكم فلما تراءت الفئتان لكف على وقال إن وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّن تَقُولُونَ إِنْ أَغْرَمَ مَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ فَاللَّهُ شَهِيدُ الْعِبَادِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي مرض غر وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عليل حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائك يَكْتُونَ بِوُجُوهِهِمْ وَأَذْقَانِهِمْ وَيُلْقَوْنَ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَدَّتْ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبلهم كفأوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله طويل شديد العقاب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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تصفنهم في الحرب فشرق بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من ربهم فمِ خة فَ بِ إِلَيْهم على سَو إِ اللهَّ لَا يخّخَِمين وَلَا يَقْتدًا الذيذينَ كَفَ شَدَُ إ لا يُؤْنلُون وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَعْتِدُّ بِهِ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ من دونهم لَا تَعْلَمُونَ مَا يُحْضِرُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي تَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِالسَّمِّ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّنْ عَنَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُ أي يَخدَع كَفَإَّ حسْلَكَ اللهَّ هوَّد أي يدك بِنَ الصْل وَبِمُؤمين وَأََّ ذَدَنَ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 يا ايها النبي حل بال مؤمنين على القتال هياكم منكم من يشون او يغول يضرب 200 منكم 100 يغلب السن <تصفيق> <تصفيق> الذين كفروا بأنهم قوم لا يفطهون الآن قد تفضل الله عنكم وعلم أن نفيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغربوا مئتين وإن ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ظنمتم حلالا طيبا واتقوا الله <تصفيق> إن الله رفع رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يحلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما وفور رحيم وإن يجيدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكل منهم فالله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجعوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل فَأُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّنْ وَلَايَةٍ وَلَا يُتَّهَمُونَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُواجَهُوا وَإِذًا كُنتُمْ فِي الْجِنِّ فَعَلَيْكُم لَا صَوْمَ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَلْيَأْكُلُوا بِمَا تَحْمِلُونَ ضِرَارًا وَلَا يَنكثُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ إِلَّا تَصْحَلُوهُ في فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وفتال كبير والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هو المؤمنون حقا لهم مظهرة ورزق كريم والذين آمنوا من وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله كل شيء عليم براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فتيقوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤهد الله وأن الله مخزي الكافرين وألا لَّسَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَغِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَشُؤُلُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِي اللَّهِ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينطحوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انتلق الأشهر القرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله رفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أجله مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد العلم وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا يرضونكم بأفواههم وتأفى قلوبهم وأشترهم فاتقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا جنة وأولئك هم المؤتدون فإن تابوا وأقعوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونقصد الآيات لقوم يعلمون وَإِنْ نَكَذُّوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَتَأْتُونَ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تَأْتُونَ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانٌ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بجعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعزمهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزيغ غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَم قِتِبْتُمْ أَن تُشْرِكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ لَجَؤُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن تَوْلَى اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّةً قَوْمًا كَذِبِينَ بِمَا تَحْمِلُونَ مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أَن وَمَشَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أعمال وفي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 المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يسترون عند الله والله لا يهجر قوم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجادوا في سبيل الله بأموال أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضان وجنات لهم فيها نعيم مكيم يا الله عنده أجر يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يستعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم إن قاولائكم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال لقصدتموها واموال لقصدتموها دَخَلُونَ كَسَاذَهَا وَمَسَاكِنُ تُرْبُونَهَا وَمَشَاجِعُ تَمُونَهَا غَفِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِيَأْذَنَ فِي حتى فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نفركم الله في مواقن كثيرة ويوم قليل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل ومن لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا فلا يقرب المسكد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن, إن الله عليم حكيم أَجِيُّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ الله وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَلَّلَ وَرَسُولُ وَلَا يَهْدُونَ فِي جِنَانِ الْحَقِّ وَلَا يَهْدُونَ فِي جِنَانِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوتوا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهبون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يكفكون اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهه واحدا لا إله إلا هو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوائهم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كي الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هَلْ أَتَى عَلَى الْمُجْرِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِم فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَىٰ بِهِ أَجِبَّهُمْ وَذُنُوبُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لِتَنْفُقُوا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 فلا تظلموا فيهن أن نفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحليمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله جويل لهم سوء أعمالهم والله لا يهجر قوم الكافرين إذا كيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا انذ بكم عذابا اليما ويستبد القوم غيركم ولا تروا شيئا والله على كل شيء قدير الا ترون فقدنا فمن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 وَقَيِّمُوا لِلَّهِ الْعِلْيَا ۖ هُوَ وَاعِذٌ قَطِيمٌ ﴿1﴾ إِن يُرْخِفُوا خِفَافًا وَيُطَالُ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن لو كان عرضا طريبا وسفرا قاطدا فاستبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لا يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكالبين لا يستأجنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفتهم فالله عليم تأذنك الذين لَا يؤمنون بالله واليوم الآخر واعتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أراجوا الخروج لأعجوا لهم ردة ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل اخرجوا مع القاعدين لَوْ خادوا فيكم ما ذاتوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبهونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد اتضعوا الفتنة من قبل وطلبوا لك الأمور حتى جاء بِثَنَّتِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُطِيفَةٌ بِالكافِرِينَ إِنْ تُصِيدُكَ وإن تصبك مصيبته يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فيحون قل لن يصيبنا إلا ما كسب الله لنا هو قَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَضُنُّونَ بِلَا إِلَٰهٍ أَحَدٍ خُسْنَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنَحْنُ لَتَرَبَّصُ بِهِمْ أَن يُصِيبَهُمُ تَتَرَبصُونَ انَّ مَا عِنْدَكُم مُتَرَبصٌ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إنكم كنتم قوما وما منعهم إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ كَانَ رَبُّكَ أَعْلَم ف تُقبَ منِهُمَّفَقاتُون إِللااأََّم كَفَوبِ الل وَبَِجُوله وَلَا يَأتُونَ الطَلااتَ إَِّا وَم كُسَلَ وَلَا يأتُونَ الصَناتَ إِللاا وَُم كُسَال وَلَا يُ فِقُونَ إِللاا وَم فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ومنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم خور يفرقون لو يجدون ملجأ أو نظارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم مَن يَلْزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَخْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَخْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَهُوَ رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ سَيُطِيلُ اللَّهُ مِنْ طُغْيِهِ وَعُسْرِهِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ إِنَّ مَا فَتَّقَ طَيِّبُ كَؤُؤِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْقَاضِي والغالمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريقة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمن ألم يحلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جعن مخالدا فيها ذلك الحدي يَحلَمنَا فقونَ أَُ نَزَّلَ عَلَم تةٌ تُ نَبذئُون فِمَا ف قُلوبِم قل ألِتَّجئُ إ الََّ مُفرَُّا زَعلَون وَلَئِ تَتَوم لا يقولُولَّ إِ مَا لَنُخُوضَ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ قُلْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَجِلُوا حَتَّىٰ يُبْلِغَ كُنْتُمْ بِإِيمَٰنِكُمْ إِنَّ ٱلْخَوْفَ عَنْ قَوْمٍ فَإِذًا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَحْظُورِ وَيَطْبِقُونَ أَيْدِيَهُمْ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَذَرُوهُمْ إن المنافقين هم الفاتحون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفاونا وجهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مفيد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 بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك عبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم طوب نوح وعاد لَمُودٌ وَقَوْمٌ إِذْ وَاهِيمٌ وَأَصْحَابُ مَجْدٍ وَالْمُسْتَفْكَاسِ أَجَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ فول وَالمُؤماتُ بَعمم أَضَق يقمونَ بِالمَقث وَينعوونَ عيل شَي وَتمُونَ وَلااتَ وَالتُون الذكات وَالطعون الله وَجلَ أُلائكَ َر حَم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات سجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عزي ولبوان من الله أكبر ذلك هو الفول العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارضي الله عليهم ومأواهم جهنم وبئس يحرقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقروا إلا أن أغناه بالله ورسوله من فضله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 ولنكونن من الصالحين فلما آتهم من صدره بخلوا به وتولوا وهم مؤيضون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم لِكُلِّ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصلاة والذين لا يزيدون الا هزءا فيسخرون منهم فيسخرون منهم فيسخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغذر لهم أو لا تستغذر لهم إن تستغذر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا لا يهجي القوم الفاتحين حمُخََّقُونَ بِموعم خِلَبَجُول الله وَوكَهأَ يجهدوا بأَموالِم وَأَمبم وَوكَأَ يجعِدُ بِأَموم وَأَُ جم في تَب الله وَقالوا ل تَن في فيِي الحَ قُل لَّوْ جَنَّمَا أَشَدُّ حَرًّا لَّمْ كَانُوا يَصْفُونَ فَيَضْعَفُوا قَلِيلًا وَيَذْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَيُرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَى الْقَائِمَةِ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ففعجوا مع الخالفين ولا تصل على أحد لا تدهم ولا تقم على قبر ان كنتم بالله ورسوله وما توهم فاجعون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبه وتذهب أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا لما نكن مع رضوا بأن يكونوا مع القوانف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك الفول العظيم وجاء المعذرون من الأعراب لهم وقعد الذين كذبوا الله رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الزؤفاء وَلَا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حاج إذا نصحوا ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الزمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون صدق